الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه اولي الاحسان والوفاء أيها والاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فيقول الله تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هذا من جمله ما ورد في وصف اهل النفاق ومعناه انهم اذا نهوا عن الفساد في الارض زعموا انهم مصلحون بل قصروا الصلاح والإصلاح عليهم دون غيرهم وأول ما يلفت النظر هنا التعبير عن هذا النهي بصيغة المجهول وإذا قيل لهم دون أن يذكر القائل ولعل هذا يشير إلى أن الحق ينبغي أن يتبع وأن الباطل ينبغي أن يجتنب مهما كان الآمر بهذا والناهي عن ذاك قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبيه ريره بعد أن أخبره بما ذكر له الشيطان من قراءة آية الكرسي قبل النوم قال له صدقك وهو كذوب وحكى كتاب الله تعالى قول بلقيس قبل إيمانها وإسلامها حكى قولها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ثم جاء بعدها قوله تعالى وكذلك يفعلون ومما جاء فيه هذه الصيغة قول الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا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 الحق يتبع بقطع النظر عن الذي دعا إليه أو قاله أما الذي صدر منه النهي وهو قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أما الذي صدر عنه النهي عن الفساد نهي المنافقين عنه فيمكن أن يكون ممن عرف حالهم من المؤمنين ويجوز أن يكون ذلك قد صدر من الأتباع من أتباعهم الذين لم ترسخ قدمهم في النفاق وكانوا يودون لو يخرجون من هذه الحالة حالة التردد والاضطراب ويرتاحوا منها وقد نهوا عن الإفساد في الأرض والإفساد ضد الإصلاح والإفساد أن تصير الأشياء الصالحة مضرة أو تتلف الأشياء النافعة أو يسعى بين الناس بما يقطع صلات بعضهم ببعض أو يفسد علاقاتهم والإفساد كذلك أن تشاع الفتنة والاضطراب في حياتهم، ومن الإفساد معادات ومناوأة الصالحين من عباد الله، ومن الإفساد ارتكاب المعاصي ولو كان أمرها قاصرا على الفاعل لأنها من دواعي وأسباب ظهور الفساد الحسي في الأرض كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب تيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقد تضمن النهي وهو قوله تعالى وإذا قل لهم ما تسدوا في الأرض كل ذلك بما فيه من العموم ولعل المخاطبين كان لهم في كل أنواعه نصيب وما رد أنواعه إلى فساد عقيدتهم قال الله سبحانه وتعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هذه الأرض التي نحن فيها وهذا الكون الذي نحن فيه خلقه الله سبحانه وتعالى على خير نظام وأحسنه وأودع فيه مصالح خلق الله عز وجل فمن أفسد شيئا فيه بأن أتلفه أو بأن جعله غير نافع كان قد نال حظا من الإفساد وقوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون فيه قصر الإفساد عليهم وحصره فيهم وقد سبق ذلك بكلمة ألا لتنبيه السامع حتى يهتم بما يلقى إليه من رد تلك الدعوة وهي دعوة أنهم هم المصلحون وقوله تعالى ولكن لا يشعرون الشعور كما تقدم هو ادراك الأمور الخفية وسمى العرب من ينظم القول شاعرا لعلمه بأشياء لا يهتدي إليها كل أحد حيث يأتي بالألفاظ التي تناسب الوزن والقافية والعرب لما بهرهم القرآن ببلاغته وإعجازه اعتبروه شعرا والمراد بنفي الشعور عنهم نفي الفطنة عنهم ووسمهم بالبلاده وقد جاء في الأثر الضعيف المؤمن كيس فطن حذر وغيره لا يتصف بهذه الصفات وإن بدا أنه متصف بها ويغني عن هذا الأثر الضعيف الذي هو المؤمن كيس فطن الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ولا ريب أن الفطنة والفطانة قوة وقول الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون المخاطبون بهذا كان لهم اعتقاد بالكمال في من سلف بالأنبياء فالمراد بالناس على هذا هؤلاء الذين كانوا يعتقدون كمالهم من الأنبياء والمرسلين يعظمونهم ويجلونهم ويزعمون أنهم يقتدون بهم كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أو من المعاصرين لهم من أهل العلم والفضل الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن كعب وغيرهم وغيرهما وهذا من أسلوب الدعوة الناجع وهو أنك إذا دعوت أحدا إلى شيء وامكنك أن تربطه أن تربط المدعو بسلفه الذي كان على ذلك فافعل ما دام سلفه محقا ووجه تشبيه الإيمان الذي دعو إليه بإيمان الناس أن فيه إغراء لهم به وحظا عليه قال بعض أهل العلم كلمة تقولها العرب هذه كلمة تقولها العرب في الإغراء بالفعل والحث عليه لأن شأن النفوس أن تسرع إلى التقليد والاقتداء بمن سبقها في الأمر فلذلك يأتون بهذه الكلمة في مقام الإغراء كما آمن الناس افعل كما يفعل الناس يأتون بهذه الكلمة في مقام الإغراء أو التسلية أو الائتساء شرع متشوف إلى الابتعاد عن الخلاف مهما أمكن ذلك انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أمر الواقف بعرف أن يكون وقوفه مع جمهور الناس وأن لا يفعل كما كانت قريش تفعل فيخالف الناس لكن هذا لا يعني أن يوافق المرء الناس إذا كانوا على الباطن وإنما يدل على تشوف الشرع إلى الاتفاق والوفاق وقوله تعالى قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء هذا اتهام منهم لأهل الرشاد بالسفه والسفهاء جمع السفيه وهو من في عقله خفة وطيش وضعف رأي ويترتب على ذلك سوء التصرف فتضيع مصالحه من. وهم يريدون بالسفهاء أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلزم منه وصف أسلافهم الذين يعظمونهم ويزعمون أنهم يتبعونهم بالسفاه حاشهم فإن قلت فما وجه وصفهم المهاجرين والأنصار بهذا الوصف وهم أصحاب العقول الراجحة ولا ريب أنهم كانوا يعرفونهم فالجواب أنهم أصحاب دنيا حريصون على متاعها همهم اهتبال لذاتها واغتنام شهواتها فلما نظروا إلى ما حصل للمهاجرين من معادات قومهم وهجر ديارهم وترك أموالهم وأوطانهم من أجل اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما نظروا إلى الأنصار كيف آووهم ونصروهم وآثروهم باموالهم ونزل بعضهم عن مكانته في قومه بسبب ما جد له من امره من امر هذا الدين يعتبر ذلك سفها جهلا بمواضع المصالح والمضار أما المؤمنون فإن دينهم مقدم على متاع الدنيا وزينتها متى لم يمكن الإبقاء عليها كما قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون هو جواب على اتهامهم ونبذهم بالسفة من عرضوا بهم دون أن يذكروهم باسمهم وفيه حصر السفه فيهم وحدهم وكما نفى الله تعالى عنهم الشعور والفطنة في ظنهم أنهم بنفاقهم يخادعون الله والذين آمنوا وفي نبزهم أهل الرشد بالسفه نفى عنهم هنا العلم فإنهم وإن كانت لهم معارف إلا أنها مختلة معتلة مضطربة لم تصل إلى حد العلم الذي تتكيف به النفس فيترتب عليه صالح الاعتقاد ونافع الأعمال وإنك لا تصادف في حياتك من لا يعلم فيسهل عليك تعليمه وإصلاحه وتصادف من عنده شيء من المعرفة فيه اعتلال واختلال فيستعصي على الانقياد والاستجابة وما من صفة ممدوح المتصف بها إلا ومردها ردها إلى العلم وما من صفة مذمومة مذموم المتصف بها إلا ومردها ردها إلى الجهل أسأل الله تعالى أن يرزقني وإيجابي ياكم ايها الاخوه المستمعون العلم النافع والعمل الصالح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته